لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ بِالْحَقِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُطِعُوا كُلَّ حَمَّاسٍ إِنَّ الْحَمَّاسَ كَانَ يُضِلُّ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ اليَوْمَ الْآخِرَ وَكَانَ يَدْعُو بِالْغَيْبِ ذاق الله رسوله ಮಿನದ್ದು निश mm -hmm. sure. كان الله قويا عزيزا من المؤمنين رجال صدق ತೋಳು هو على كل وكان ذلك على الله Yeah وَقُمْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَوَّأُوا فَأَنفِي فِي بُيُوتِكُمْ لَا تَدْخُلُوهُنَّ وقم في بيوتك عنا التبر و اج Oh, ang انما ما يريد الله ليذهبكم ليرى ساكن البيت ويقوم ذرهكم تقوى we <laughs> اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا go oh. ಸೀರ